بسم الله الرحمن الرحيم الاهاكم تتكاثر حتى زرتم المقابر الاهاكم حتى زرتم المقابر الاهاكم حتى زرتم المقابر الاهاكم حتى حتى زرتُم المقابر، ألهاكم حتى زرتُم المقابر، الهاك حتى زرتُم المقابر، الهاك حتى زرتُم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.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 <تصفيق> كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا, تعلمون كلا لو تعلمون علم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 كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم لترون لجيملترون الجحيم لترو الجحيم لترون الجحيم لا ترون الجحيم، ثم لا ترونه عين اليقين، ثم لا ترونه عين اليقين، ثم لا ترونه عين اليقين، ثم لا ترونه اليقين ثم لا ترونه اليقين ثم لا ترونه اليقين ثم اليقين ثُمَّ لَن تَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ ثُمَّ لَن تَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ ثُمَّ لَن تَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ ثم يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثم لا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِ النَّعِيمُ ثم لا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِ النَّعِيمُ ثم لا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم الا هاكم حتى زرتُم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا الجحيم ثم لا عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ألا كمتكثر حتى ذرت المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لا ترون الجحيم، ثم لا ترونه عين اليقين، ثم لا تسألن يوم عن النعيم. الهاك متكثر حتى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 ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ألا كم تكثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم الا هاكم تتكاثرون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 <تصفيق> ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم.